والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سراب لا تقيكم الحر و سراب لا تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم فإنما عليك البلار المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤمنون فَتَمُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل مَا ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم, زدناهم عذابا فوق العذاب